110. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شغور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا من تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 أيها الآباء الفضلاء وياها الإخوة الأعزاء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا دائما على طاعته ومحبته وتوحيده ويجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفدوس الأعلى من الجنة أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مستشار الأسرة ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد لبيب أهلا وسهلا تقبل الله منكم الله كم ويسعدنا أيضا أن يكون معنا فاضلة الشيخ محمد شمس الدين أهل وسهل الشيخنا مرحبا ونبدأ بحول الله وبقوته بالعنصر الأول في هذه الحلقة وهي بعنوان ماذا بعد رمضان نبدأ ابتداء كيف نداوم على الطاعة بعد رمضان مع فاضلة الشيخ محمد لبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فالعبد في الدنيا على سفر يبدأ سفره من المهدي وينتهي إلى اللحد فالسنون مراحل والشهور فراسخ والأيام أميال والخطوات أنفاس بضاعته هي طاعته ورأس ماله الصحة والفراغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الربح هو الفوز بطاعة الله والجنة والفوز برضوان الله تعالى والجنة والخسران هو النار أعازني الله وإياكم منه ابن آدم إنما أنت أيام فإذا مر يوم فقد مر بعضك والمؤمن في الدنيا ينبغي ويجب عليه أن يكون على طاعة دائمة لله رب العالمين فليس العبد عبدا موسميا وليس العبد عبدا رمضانيا إنما العبد عبد رباني فلا تكن عبدا رمضانيا ولكن كن عبدا ربانيا فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى ويأتي بعد شهر رمضان شهر شوال وهو من أشهر الحج كأن العبد يخرج من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة من عبادة الصبر إلى عبادة الشكر من عبادة الصيام إلى عبادة الحج فهو دائما في طاعة لله لا ينفك عنها ذلك لأنه ما خلق إلا ليعبد المسلم موقوف على عبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت فالعبد في طاعة لله تعالى حتى آخر نفس من أنفاسه لم يضع الشيطان سلاحه حتى آخر نفس من ابن آدم فليعي ابن آدم ذلك فلا ينتهي حربه للشيطان إلا مع آخر نفس من أنفاسه وعلى المحب الصادق في محبته لله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى أن يرى قوته وغزاءه وفرحه وسروره ولزته في طاعة الله تعالى وعبادته ربما يقول قائل تقول أنها أن الطاعة قوت وغزاء وفرح وسرور كيف يكون ذلك مع ما يجد العبد من مشقة في الصيام ومن مشقة في القيام في الصيام يقاوم الجوع وفي القيام يقاوم النوم فهذا أمر شديد فكيف يكون قوتا وغذاءا وفرحا وسرورا الجواب على ذلك ما قاله ثابت البناني يقول كابت الليلة عشرين سنة واستمتعت بقيام الليل بقية عمري فالأمر في أوله يبدأ برياضة النفس ويبدأ بالمجاهدة ثم تكون بعد ذلك العبادة هي متعته هي فرحه وسروره وقوته وغزاءه وربما يكون فرحه كذلك مع ما يجد من المشقة ما المانع من ذلك فالعبد المحب المخلص لله سبحانه وتعالى يجد فرحته حتى في المشقة ويجد فرحته في اجتهاده ويجد متعته في مجاهدته لنفسه لا مانع من الجمع بين الأمرين ويرى عذابه في فطوره وانقطاعه عن العبادة وأشد شيء على العبد فوات شيء من أوقاته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها يتحسرون على الساعة التي مرت وكم من ساعة مرت على المؤمن ضيعها في غير ما يقربه من الله سبحانه وتعالى إذا تحسر أهل الجنة على فوات هذه الساعات فماذا يفعل أهل النار والعياذ بالله فيجب على العبد أن يداوم على طاعة ربه سبحانه وتعالى في رمضان وفي شوال وفي زلقعدة وفي الحجة فالعبد ليس عبدا موسميا إنما هو عبد رباني ينتظر من الله الأمر ويقول سمعنا وأطعنا نعم عباد الله جماعة المسلمين السعادة الحقيقية في العبودية فالإنسان يفرح ويسعد ويهنأ إذا أطاع الله سبحانه وتعالى يقول ربي وأحق القول قول ربي قل بفضل الله وبوحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله اللهم جعلنا من أهل القرآن وقال ابن القيم فالفاح يكون بالإسلام وبالإيمان وبالرسل وبالسنة صلوا على صاحب السنة كيف نداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى وكيف نسعد بطاعة الله سبحانه وتعالى بعد رمضان هذا السؤال يجوب عليه فضلة الشيخ محمد شمسي الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونصلي ونسلم على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يعني نحن نريد أن نعرض صورة ليوم من أيام رمضان لننظر ونحن لم نقارب الشهر على انتهاء هذا الشهر المبارك هل طال بنا الأمد هل قست قلوبنا كثير من الناس نسأل الله العفو والعفية في هذه الأيام ونحن لم ينفت بعد شهر شوال ولكن كثير من الناس تراهم وقد بعد بينهم الحال عن رمضان اختلف اختلافا بينا اختلافا واضحا في المطعم في المشرب في المأكل في المنام في العبادة هل هذا الاختلاف طال بنا الأمد مع أنه قرابة شهر فقط؟ لذلك نحن نريد أن نرجع لننظر كيف كان حالنا في رمضان لنرى كيف نتعبد خارج رمضان نحن كنا في رمضان نتدرب على الأعمال التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها بعد رمضان الإنسان في داخل رمضان يقوم فيتعبد لله عز وجل بالصلاة وذلك في قيام الليل وفي صلاة الضحى وفي المحافظة على صلاة الجماعة حتى أنك لو احتسبت عدد الصلوات التي يصليها الإنسان في رمضان لوجدت أن الإنسان يصلي حوالي 40 ركعة في اليوم تقريباً وده على أقل تقدير الفرائض والنوافل صلاة الليل 11 ركعة مع النوافل 12 ركعة مع 17 ركعة من الفريضة يصلي حوالي 40 ركعة في اليوم يعني قرابة شهر رمضان يصلي 1100 ركعة أنا أريد أن أسأل هذا تدريب على الصلاة بعد الانتهاء رمضان كيف يكون حالك مع الصلاة؟ هل أنت تدربت عليها جيدا حتى أنك فرح بهذه الصلاة بعد رمضان استدمت هذه العبودية؟ لا تجد ناس الله فالعافية كثير من البيوت المسلمة بعد انتهاء شهر رمضان تسقط عندهم هذه الفريضة إن سقطت الفرائض أو تسقط النوافل وتجد الإنسان ربما لا يصلي إلا أعداد يسيرة جدا من الصلاة وكأنه بانتهاء شهر رمضان انتهى شهر الصلاة كذلك في القرآن الكريم تجد الناس مثلا في رمضان يختم القرآن الكريم ختمة واثنتين وثلاث وأربع ويسمع تفسير القرآن الكريم ويتدارس أحكام القرآن الكريم ويذاكر في القرآن الكريم ثم بعد رمضان تجد المصحف على عادة الناس يوضع في جرابه أو في علبته أو فوق التلفزيون أو فوق هذه الأشياء وربما لا يقترب منه الإنسان نحن نقول أن شهر رمضان هو شهر تدريب هل انتهيت حقا من إيجاد العلاقة بينك وبين هذه العبادات شهر رمضان كنت تتدرب على هذه العبادات لتوجد علاقة خاصة بينك وبين رمضان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث معنا عن بعض العبادات مثلا كقراءة القرآن لا يقول يقال لقارئ القرآن ولكن يقول يقال لصاحب القرآن علاقة صحبة أنت حينما يأتيك بعض المشكلات أو بعض المصائب نسأل الله العفو والعفية والسلامة يلجئ الإنسان إلى زميله لا يلجأ إلى صديقه فصاحبه فالقرآن يكون علاقة صحبة بينه وبين هذا الإنسان يكون من أهل القرآن انظر إلى هذا اللفظ أهل القرآن والعلاقة بين الإنسان وأهل علاقة لا يمكن أن تنفصل مهما كانت هناك بعض العوائق مهما طالت المسافات مهما بعدت المساحات ولكن كل هذا لا يوجد انفصال بين الإنسان وبين أهله فلذلك نحن نقول أن الإنسان في رمضان يتدرب على إيجاد هذه العلاقة بينه وبين هذه العبادات لذلك يخرج من رمضان بروح أخرى يستمتع بهذه العبادات كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن في القلب فاقة لا يسدها إلا توحيد الله عز وجل وعبادته لا. هذا هو المقصود الصحابة رضي الله عنهم كنت ترى ذلك في حياتهم مواضحا كنت تراه جليا العلاقة بينهم وبين القرآن بينهم وبين الصلاة صور ونماذج مشرقة حينما تقرأهم فضلتك ذكاوة التوحيد وإذا رتبنا يعني الأعمال التي يجب أن ندوم عليها بعض رمضان نقول ابتداء التوحيد. طبعاً. ثم المحافظة على الصلاة والقرآن ووقية الأعمال الصلاة صدق نعم. وهذه العملية التي تساعد الإنسان على الثبات على الطاعة نعم. يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يتثبتوا في هذه الدنيا على الإيمان إلا بسبب اولا التوحيد نعم. يعني انظر إلى بلال رضي الله عنه يعذب العذاب الشديد نعم. على رمضاء مكة وبلال رضي الله عنه وخباب بن الأردت وغيرهما رضي الله عنه حينما يسألون بلال كيف كنت تصبر على هذا البلاء وعلى هذه الشدة يقول يعني هذه مرارة العذاب جاءت ولكن هناك حلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فانقلبت مرارة العذاب حلاوة أخذ يستعذب عذابه ويستعذبه كأنه شيء حلو ولذلك حينما كانوا يطلبون منه الكفر بالله عز وجل كان يردد أقوال التوحيد التي تغيظهم كأنه يستفزهم ليزيد من عذابه انظروا إلى أقول أحد أحد هذه من الأسباب توحيد الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والله عز وجل ضرب المثل لتوحيده وبشجرة طيبة أصلها ثابت وفرغة في السماء قال العمية قول لا إله إلا الله فهذا من أول ما يثبت الإنسان عليه وهو من أشد عوامل الثبات في هذه الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى نعم يعني بانتهاء آخر يوم من رمضان ويبدأ أول يوم من أيام الحج فمع علامات قبول العمل مع فضلت الشيخ محمد لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله السلام عليه وسلم علامات قبول العمل قبول العمل هذا شيء عند رب سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله فإذا ما طلبنا قرينة وعلامة تدلنا على أن هذا العمل مقبول أم لا فهناك قرينة وهي الاستقامة بعد رمضان هي دليل على قبول العمل في رمضان لا. هب أن شركة من الشركات أعطت مقاولا منشأة لينشئها فإذا ما أحسن وأجد وتسلم هذا العمل واستحسنوه قالوا هذه لك سابقة أعمال سندولها لك سابقة أعمال وهذه تشجعنا على أن نعطيك أعمال أخرى ومشاريع أخرى لو أحسنت في الأولى أعطيناك أخرى لو أنه أساء في المشروع الأول ما أسند إليه شيء من الأعمال ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى إذا أحسن العبد في عبادته في رمضان وأخلص لله رب العالمين فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه بعد رمضان إلى طاعات أخرى يداوم عليها فتكون هذه الأعمال هي علامة على قبول الأعمال في رمضان وكذلك الحج يأتي من حجه ويقول لا أدري أقبل حجي أم لا كيف أعرف أن حجتي قبلت أم لا نقول له أنظر إلى نفسك بعد الحج هل ستحافظ على بياض الصفحة التي بيضتها في الحج فإن الحج يغفر الذنوب جميعا صغائر وكبائر وأصبحت الصفحة بيضاء هل سيحافظ الحج؟ على صفحته البيضاء فلا يسودها بالذنوب والمعاصي مرة أخرى ويجتهد في أن يحافظ على بياضها فإن استقام بعد الحج فقد قبلت الحج بإذن الله تعالى وإن أساء بعد الحج ورجع إلى ما كان يفعل قبل الحج فهذا علامة على ماذا؟ على أن الحج لم يقبلها الله سبحانه وتعالى فعلامة قبول الحج لاستقام بعد الحج وعلامة قبول في رمضان الاستقامة بعد رمضان إن الهدف والغاية من الصيام ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغاية من الصيام تحقيق التقوى والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على خوف من الله تحذر عقاب الله سبحانه وتعالى لماذا قال على نور من الله؟ يعني على بصيرة، يعني على هداية، يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العبد لا يصلح منه العمل إلا إذا كان على كيفية وإلا إذا كان على غاية الغاية الإخلاص والكيفية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالبدع والمنكرات والبدع والمحدثات فإن البدع والمحدثات تطرد صاحبها من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ألا لا يزادن أناس عن حوضي فأقول أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تعلم ما أحدث بعدك فأقول ألا فسحقا ألا فسحقا بعد أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدثوا بعده وابتدعوا ويصل ذلك العلم إليه عن طريق الملائكة يقول لهؤلاء المبتدعه ألا فسحقا ألا فسحقا هذا تفسير لقول من عرف التقوى بأنه أن يعمل على طاعة على نور من الله على بصيرة وهداية التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل التقوى هي أن تأتي ما أمر الله وأن تترك ما نهى الله سبحانه وتعالى فهل حقق الصائم هذه التقوى؟ إنك تجد في آخر آيات الصيام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسراء الآية نص في تحريم الرشوة وتدل بها إلى الحكام اللي تأكله الحكام مقصود بها القاضي الذي يحكم بين المسلمين تعطيه رشوة عشان تأكل حق أخيك فكيف يتصور أن تأتي هذه الآية بعد آيات الصيام تدلل على ماذا؟ تدلل على أنك يا عبد الله الذي امتنعت عن المباح من طعام وشراب الذي به قوام البدن فلأن تمتنع عن المحرم من باب أولى فلأن تمتنع من الحرام وأخذ الرشوة وسائر المحرمات من باب أولى إنك تدربت على ترك المباح فكيف تقدم على الحرام كيف يكون الصائم وهو موظف ويأتيه صاحب الحاجة يسأله حاجة واجب عليه أن يؤديها كموظف يفتح له الدرج ليسقط له الرشوة كيف يفطر على الرشوة وهو يمتنع عن المباح الذي أباحاه الله سبحانه وتعالى في الأصل وهو الطعام والشراب إن مثال من فعل ذلك كمثل من بنى قصرا وهدم مصرا إنه لم يعرف المغزى والغاية من الصيام أن يمتنع من الحرام وأن يحقق التقوى من باب أولى وكذلك مناسك الحج المحرم بالحج والعمرة يترك تقليم الأظافة وقص الشعر ووضع الطيب ما هذه الأشياء خارج الإحرام هذه الأشياء خارج الإحرام سنن فطرية ومستحبات مستحب وضع الطيب مستحب تقليم الأظافر مستحب قص الشعر كما كان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذرب الله عز وجل العبد على ترك تلك المستحبات ليكون أشد امتناعا عن المكره ليكون أشد دمتنعا عن المحرمات في الصيام ترك المباحات في الإحرام ترك مستحبات وسنن فطرة ليتدرب العبد على أن يترك ما هو مكروه أن يتدرب العبد على أن يترك ما هو محرم من باب أولى فحينما ترى المحرم محرما يلبس السياب الأبيض ومتلبس بطاعة ويشرب السجارة. وتنهيه عن ذلك يزمجر في وجهك أنك تأمره بالمعروف كيف تلابس بين طاعة وبين معصية إنك ما عرفت المعنى من وراء تلك الفريضة إنك ما عرفت المغزى من وراء ترك المستحبات والصائم ما عرف المعنى من, من وراء ترك المباحات أن يحقق العبد التقوى فإذا ما حق إذا لم يحقق التقوى فماذا فعل الصائم وماذا فعل المحرم هل هو دخل في عبادة شكليات ورجع عشان يقول له فلان وفي الإفطار يتقبل الله مننا ومنك فلا بد أن يداوم العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحقق التقوى فعلامة قبول الأعمال في رمضان أن يستقيم بعد رمضان وكما أشرتم أن العبادة في رمضان كانت متواصلة ليلة نهار ويصلى الفجر بوضوء العشاء في الليالي الأواخر ل الاعتكاف والتمس ليلة القدر كان المعتكفون يصلون الفجر بوضوء العشاء طيب عدد الذين يصلون الفجر هم عدد الذين يصلون العشاء أليس كذلك؟ عزك الشيخ نفيسة نعم نفيسة عزك السلام عليكم معكم الله وبركاته السلام عليكم معكم ما وحده فعليهم صوّن حضر. كم ممكن كم كنا الشيخ على حاجة بس؟ حضرتك أنا يعني كنت. يعني عادو ضمن ضمن إحنا في البلد كده يعني إيه ممكن تعلق صوتك ترفع صوتك شوية. بطار الكف والحاجات دي معادية يعني. آه. عال. عندي واحدة ليها والحاجات دي يعني من قدام الدين. بتقرا ايه الكاف هي بتقولها كافو والحاجات دي ماشي اي ف طبعا انا ندينا عليها على اساس يعني ان انا سمعت والله بس مش يعني مش عشان مؤمنه بيها ولا كده لا على سبيل يعني النظار او حب الاستطلاع مش اكتر حب استطلاع ماشي في سؤال تاني اه يعني سألك حاجة كده يعني طبعًا ما انت اكثر ايوه اه فحضرتك هي قالت لي قالت لي ان في ناس يعني عملوا لي عمل وكده والناس دول فعلا هم من نظموني بس انا ما عملولي حاجه ولا ما شيء يعني انا ما صدقتهاش ايوه وفي الاخر قالت لي قلت لي فاتت لي كده طالعه خرافات ربطها وحطيت ايدي عليها زي ما قالت لي ففتفت وبعدين اي شيء كده الايه العمل بطفك لأن الناس دول طبعا ظالمون الجنب يعني واضطروا عليا جزاك الله اخيان طب ما كنتش بقى وابدت مدام حب السطلع فضلت الشيخ تهض على موضوع كافي الحمد كافر. لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم ما فعلته هذه الاخت يعني فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتى عرافا ولم يصدقه كفعل هذه الأخت يعني حبط عمله أربعين يوما فالإنسان لا يأتي إلى العراف ليسأله لا من باب حب الاستطلاع ولا من باب الإيمان به الإيمان به كفر بالله لأن لا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى حتى مجرد في لا يجوز الناس ستلقي على المسامع كلمات الإنسان سيتعلق قلبه بهذه الكلمات وتأمرها بأفعال يتعلق قلبه هذه الأفعال وهذه, الأفعال وهذه الأفعال وهذه الكلمات مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يأتي عرافا ولا دجالا ولا قارئا للكف ولا فاتح للكتشينة ولا حظك اليوم ولا هذه الأشياء لأن المؤمن يربط نفسه بالله ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى كذلك المؤمن لا يتشائم إذا رأى ما لا يسره فإن التفاؤل مطلوب والتشاؤم غير مطلوب قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك أما أن الأخت تجد أشياء تتعبها في نفسها وقيل لها أنها مسحور لها أولا هذه الأعراض التي تأتي للإنسان من تعب عضوي وجثمان ما الذي ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يذهب إلى الطبيب ويشكو إليه ويقول أشكو بأعراض كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. فإذا ما وصف له الدواء فليأخذ ذلك الدواء من الطبيب البشري الذي نعرفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء إلا داء الهرم اللي هو الشيخوخ فينبغي على العبد أولا إذا وجد في نفسه تعبا في بدنه أن يذهب إلى الطبيب إذا ذهب إلى الطبيب وقال له الطبيب ليس بك شيء أنت معافى وليس بك أي مرض وهو ما زال يشكو من من تعب فإما أن يكون نفساني فيذهب إلى الطب النفسان ذهب إلى الطب النفساني وقال له أنت, م... انت ليس بك شيء ماذا عليه؟ عليه أن يحصن نفسه انخشي من وجود أعمال أو مس أو سحر يرقي نفسه؟ ير... يرقي نفسه ويفعل أشياء اللي هي إيه؟ العلاج الشرعي الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد يتقوى توكله على الله ويتقوى توحيده ويكسر من الأذكار أذكار الصباح والمساء يحافظ عليها يكسب من قراءة سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسورة البقرة فإن أغزها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لو أن هذا الذي يتعب من سحر أو مس حفظ سورة البقرة لعو فيه تماما إن شاء الله تعالى الإنسان بيجري اختبار على نفسه ويقرأ سورة البقرة إن استطاع أن يتمها فهو معافى إن شاء الله إن إن لم يستطع أن يتمها حدثت له صداع أو حدث له زغلالة بيضة الصفحة أمامه حدث له أي عارض فليعلم أن هذا هو تعب وشفاءه في أن يقاوم ويتم ويقرأ صورة البقرة ويكون علاجه في صورة البقرة وتكرار أية الكرسي وبعض العلماء وهم من علماء السلف أيضا قالوا لا مانع أن يقرأ على الماء ونفسه في الماء بآية الكرسي مثلا سبع مرات ثم يشرب من هذا الماء فإن هذا مثل الرخية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه بالمعوزتين وآية الكرسي في كفيه ويمسح سائر بدنه صلى الله عليه وسلم, وسلم. فقال أن القراء الماء وشرب منه أيضا جائز وعلماء السلف أفتوا بذلك يبقى أذكار الصباح والمساء قراء صورة البقرة قيام الليل بصورة البقرة لا يستطيع الشيطان أو جن عاصي أن يسكن في بدن يفعل هذه الأشياء. الفتح. نعم. قراءة صوت الفتح. قراءة سورة الفتح وآية الكرسي وسورة البقرة وأسقر الصباح والمساء وقيام الليل أنا أتحدى أن يسكن شيطان في مثل هذا الجزء الذي يداوم على هذه الأشياء ولكن لا تذهب الأنسة إلى رجل وتنام أمامه ليرقيها حتى ولو في حضن زوجها لأن هذا الأمر في فتنة وفساد كبير. والحمد نعم لله رب العالمين نحن نسبح في نعم الله سبحانه وتعالى ونعيش في نعم الله ومن علامات قبول العمل أن نخرج من طاعة إلى طاعة نطيع الله سبحانه وتعالى ونتقلب في يعني الطاعات علامات قبول العمل مع فضيلة الشيخ محمد الشمسية الحمد لله رب العالمين يعني نحن نقول أنه من علامات قبول العمل أيضا فعل الطاعت. نعم فعل الطاعة قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم حل. فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته هذا من أسباب الثبات على العمل مداومة الطاعات بعد رمضان ولكن نحن نقول أنه ينبغي أن تكون لهذه الأعمال روح معينة نحن لا ندو ظواهل الأعمال وطقوس الأعمال يعني هذه الفتاة التي تحدث أجابها شيخنا الفاضل لو كانت عندها أعمال لرمضان بالروح المطلوبة لم تكن تحتاج إلى مثل هذا الكلام لماذا؟ لأن الأعمال إذا كانت بالروح الحقيقية لا بد أن يعمر القلب بحبة الله عز وجل، بخوف الله سبحانه وتعالى، بالرجاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وهذا معنى الشهادة. نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى حتى تحصل عندنا معنى من معاني الشهادة. الشهادة حينما يلجئ إنسان مثلا إلى قاضي من القضاء ويسأل أنت جاي تعملي؟ أنا جاي أشهد في قضية معينة. هل رأيت شيئا؟ يقول لا. هل سمعت شيئا؟ لا. على ماذا تشهد؟ فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقول أشهد أن فلاحي في خلال هذه العبادات هذه الصلاة في الفلاح هذا الصوم فيه الفلاح هذا الحج فيه الفلاح قراءة القرآن فيه الفلاح تشهد بهذا أين من اين جئت بهذه الشهادة؟ اي اثبات لديك بهذه الشهادة؟ هذا مدلنا عليه مثلا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ترى مثلا حديث النبي عليه السلام حينما اخبر عن رجل من الناس انه وهو يقاتل في سبيل الله جل وعلا ويقاتل الكفار ولا يترك شارده ولا وردا للمشركين ولا شاذة الا قطعها ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فتبعه رجل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرآه قد استعجل الموت حينما أصابته جراحة وقتل نفسه فرجع هذا الصحابي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله هذه شهادة أنا رأيت هذا, رأيت هذا واقعيا أنت الآن حينما تقرأ القرآن الكريم وتحتاج إلى حل مشكلة من المشكلات وتلجأ إلى القرآن الكريم تبحث عن حل هذه المشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته اتفضلي لو سمحت حضرتك احنا بنشكر حضرتك على البرنامج الحلو ده في بس مشاركة لحضرتكم ممكن بس تقول لي انا الحمد لله والشكر لله موظبه من ساعة الشهر رمضان وكل حاجة. بس انا معايا بس مبلغ شايلاه في مكان وباخد منه معايا حضرتك معك عادي بياخد منه كل شهر ألف جنيه يعني هما خمسين ألف بياخد منه شهر كل شهر ألف جنيه وال والألف جنيه دي دخلة بها جمعية عشان أجيب بها الابني هل يبقى عليا كده إن أنا أطلع منها حاجة حاطة إن شاء الله فضلت الشيخ يجيب وتؤلم عليها الله يكرمك يا رب حاطة بتغتي بس عندها الوسواس القهري إن شاء الله حتى تقول لي أي حاجة عن الوسواس القهري الله يكرمك حاطة شكرا سلام خير الفضلتك هي عندها خمسين ألف جنيه وبتاخد منهم كل شهر ألف جنيه فهي هي هل تخرج شيء على المبلغ ده تدخل بي جمعية تدخل بي جمعية يعني عندها خمسين ألف شيلة محتفظة بهم وبتاخد منهم كل شهر ألف, ألف جنيه فهل هي تخرج شيء على الخمسين ألف آه. الحمد لله والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله صلاة صلاة من كان عندهم مثل هذا المال فإنه يعرف متى بلغ النصاب متى بلغ النصاب والنصاب مقداره حوالي 85 جرام دهب يعني ما يوازي حوالي 16 ألف جنيه فهي عندها ميقات بتخرج فيه الزكاة كل سنة على الـ 50 ألف لأن الـ ألف بلغوا النصاب والزيادة في هذا الميقات لو كان شهر رجب أو شهر شعبان أو شهر رمضان فانها تخرج على على ما شاء في الاتصال وبعد كده نجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضلت سمحت يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايز اسال الشيخ بس على حاجة اتفضل انا بقوم اصلي الليل يوم الليل يعني ايوه انا ما بعرفش اقرا القرآن يعني انا مش متعلمة وكده اه وبعدين انا عايزة اعرف يعني اين اللي يعني اقرأ بيه كيام الليل اصالي بيه كيام الليل بدل سرط البقر ماشي حاطب او انت يعني بتقول لازم نكمل الليل بكيام اه سرط البقر بلده كده انا ما بعرفش مثلا اقرأ حاطب لا لا يلتبس علي العام ماشي في سؤال تاني جزاك الله خير مثلا وما احفظت مثلا الاسكار اللي بقولها مثلا ورد تلفزيون بس جميل كويس او يعني ده خير او يعني خير ان شاء الله ان شاء الله خير وفضلت الشيخ بجيب باذن الله فضلتك السؤال الاول بتاع على خمسين الف انت خمسين الف اه هي عندها شهر بتخرج فيه الزكاة هتخرج الزكاة على المال الموجود في شهر رجب مثلا وفي شهر رجب اللي بعده بتشوف البال المتبقي قد ايه زادة او نقص بتزكيه على الوضع اللي هو موجود عليه فما تم صرفه في اثناء الحول لا زكته على ما تم صرفه في آه. اثناء الحول ما تم زيادته على المال هنجب بشهر رجب المقابل لشهر رجب اللي فات لو ان هو ده الشهر بتخرج فيه الزكاة ونشوف مقدار المال كان, كان 50000 بقى 70000 ال 70000 بزكيهم 11000 كام تاخد على 16000 على كل 1025 25 نعم نعم لا 25% في الالف, 25 في الألف. اتنين ومصف في شاء الله. طيب فضلتك الأخت بتسأل يا فهمت ان هي تقيم الليل بصورة البقرة اه هي اذا كانت بتعاف تقرأ صورة البقرة فممكن تقيم الليل والمصحف في ايديها من صورة البقرة ان لم تستطع ان تقرأ من المصحف فعليها ان تصلي بما تحفظ من القرآن شرلا يكون بيقول هو الله أحمد ولو حبزت آية الكرسي تصل بآية الكرسي نعم يعني ممكن تصلي بإنه عطا نقل الكرسة وقلوا الله أحمد بما تحفظ من الكرس بس كانت لم تستطع أن تقرأ حتى من المصحف وفتاة كنت تتكلم عن صوت البكرة فهي وصل لها أو فهمت إن تقيم اللب بصوت البكرة إن استطعت أن تقيم اللب بصوت البكرة ف لم تستطع بما بما تحفظ بما, بما تأيصر شرلا بما تيسر من قسار الصور نعم, نعم. جزاكم الله خ فضلت الشيخ محمد علامات قبول العمل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبعد يعني لازلنا نقول أن من علامات أيضا قبول العمل الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يقبل منا هذا العمل وأن يديم علينا هذه الطعام هذا مهم جدا ولذلك أنت في الصلاة سبعة عشر ركعة في الفريضة تقول اهدنا الصراط المستقيم ألست على الصراط المستقيم أنت على الصلاة المستقيم وإلا لا لا ولكن يعني طلب المداومة على الصلاة المستقيم والازدياد من هذه من هذا الخير الذي عليه الإنسان فأنت داخل الصلاة تدعو الله سبحانه وتعالى كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم ثبت قلبي على دينك الدعاء بالثبات على الطاعة والمداومة على الطاعة كل هذا من علامات قبول العمل كذلك الإنسان ينظر بعد العمل لا يقصر في الطاعات لا تجد بعض الناس مثلا بعد انتهاء رمضان كما نقول صمت الستة ايام من شوال يقول والله لسه لم أصومها بعد اه أنا لا أستطيع الصوم أنت صمت شهر رمضان كاملا ولم تتعب والحمد لله صحتك معتدلة وعملك مناسب وكل هذه الأشياء ولكن حتى الآن لم تصوم مثلا الستة ايام من شوال هذا تقصير في العبادة نسألها في العفية هذا رجوع كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة نسأل الله العفو والعفية كذلك مثلا تجد الإنسان مثلا والعياذ بالله كما يقول عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل المداومة على العمل هذا من أعلى صور قبول الطاعة عند الله سبحانه وتعالى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول للسيد العائشة رضي الله تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الله كان الله. عمله صلى الله عليه وسلم ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته صلى, صلى الله, الله عليه وسلم حتى أنه يعني كان يخشى على أصحابه رضي الله عنهم من أن يصلوا معه قيام الليل في رمضان حتى لا يفرض عليهم قيامه شهر رمضان. فالمقصود أن كل هذه من صور قبول العمل وقبول الطاعة أن يحافظ الإنسان على هذه الأعمال كما نقول بروح جديدة تجد الإنسان يبحث داخل الطاعة عن حل لمشكلاته حتى يشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى يشاهد توحيد الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان يعني المحب يظهر حبه للعمل وكذلك المحب يظهر لو رأيت إنسانا ينظر إلى فتاة تعلم هذا الإنسان ينظر إلى هذه الفتاة لأنه يحبها أو لأنه يبغضها يظهر هذا في فلاتات اللسان في نظرات الأعين في قسمات الوجه فكيف تحب الطاعات وتحب الله سبحانه وتعالى ثم لا نراك مخبرا على هذه الطاعات ثم نركى معرضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى نركى محب لجمع المال منشغل به بينما في الطاعة تجد الإنسان عنده زهد في الطاعة لأنه لم يستشعر هذه المعاني كما استشعرها أصحاب النبي على السلام عبد بن بشر رضي الله عنه يقوم فيصلي لله سبحانه وتعالى فيرمى بسهم وبثاني وبثالث وكل ده بينزع الأسهم من أعضائه وطبعا السهم مؤلم جدا وهو يصلي ولكنه خشي أن يترك المكان الذي عينه فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينتهي من صلاته ويوقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول له ما منعك أن توقظني من أول سنة أول مرة أن فيها كنت صحيتني. يقول له إني كنت في قراءة فكرت أن أقطعها في المحبة للصلاة والمحبة لذة للقراءة آه لذة التعبد لله سبحانه وتعالى أنا أريدك أن تشاهد هذا وتشاهد الإنسان منه هو منشغل بالصلاة منشغل بالأعمال يريد أن يستعجلها يعني عجرة الحياة السريعة ورتم الحياة السريعة أصبح داخل حتى العبادات عاوز يصلي عاوز يصلي بسرعة عاوز يصوم يصوم بسرعة عاوز يقضي أي عمل من الأعمال يقضي في سرعة و... يعني عجلة شديدة جدا لا نقول هذا لم يشعر بلذة هذه العبادة أنظر إلى أيضا أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسيد ابن حضير رضي الله عنه ويقرأ القرآن الكريم يعيش مع القرآن يتلذذ بالقرآن حتى أنه من تلذذه لم يشعر بنزول السكينة وهي تضيء كأنها ظلة يعني صحابة عليه الملائكة آه وهو منشغل بالقراءة لا ينشغل بهذه الاه الاشياء هذه كرامة ولكن كما يقول الشيخ السمتمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة هو مستقيم على العمل لا ينظر إلى هذه الاشياء ولولا أن فرسه كاد يطأ ولده م. ابنه يحيى يحي. يحي. لم يستيقظ يعني لم يترك القراء القراءة لقرن كلي في اتصال وبعدين إن شاء الله نتكلم عن السيد النحضري رضي الله رضي <تصفيق> الله عنه السلام عليكم واحمد الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فض. فضي الشيخ. ما أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضي الشيخ بيقول السؤال دلوقتي بيقول هو الإنسان بيصوم شهر رمضان. نعم. هذا قر نعم مع. بيقول بيصوم شهر رمضان آه صحيح أنا بصوم شهر رمضان بس طبعاً. بصوم ستة من شوالي لأن أنا بأخذ علاج الكبد وأنا بأخذ علاج الكبد صبحه و أنا مفروض كل بمشة ساعة أو الصبح أو آخر المهر يعني نعم. أنا بأخذ علاج الكبد ثالث أنا بصوم ستة من شوالي أنا بصوم ااا بصوم شهر رمضان بصوم يوم عرفة ك لأن أنا بصوم يعني في, في خلاني هو لم يقصد فضلك بالتحديد ولكن يتكلم على من يستطيع الصيام وعنده القدر على الصيام ويتكاسل أو يتناسى. لا لا أنا مش ما أت مش مش موضوع تكاسل لا الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله مثلا أنا يعني أنا تعلمت في مدارس ولا كتاب ولا رأث كتاب ولا تعلمت حاجة بس الحمد لله تعلمت وأنا كبير كذا وبر بكرة القرآن ورب المصحف والحمد لله رب العالمين ربنا يقدرني أنا أنا يعني ما رحتش أي مدارس ولا كنت ولا تعلم في أي في أي تعليم، بس الحمد لله ربنا كرمني وتعلمتوا أنا كبير، الحمد لله بقى يعني أعرف المصحف كويس وتمام ونحمد الله ومشكل فضله بس أنا بس شهر رمضان ونصوم يوم عارفه. نعم جميل. نعم. بس إنما طبعا عشان لأن أنا في أنا بأخذ عيني كرزة بسيرة كبري وكده وفي حاجات في يعني الكلى برضه أنا الفاضي في العمليات حصل وكذا. وحتى ذلك الدكتور قال لي ما تصومش لأنه مش ما بولك لك سيوم لكن أنا الحمد لله بصريح سيوم وبصوم يعني أنا نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يحفظ الله الله. عليك يعني العافيتك وأن يوصل حوالك وأحوال المسلمين في معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نأسف لانقطاع الاتصال فضلة الشيخ محمد الحمد لله رب العالمين يعني كنا نقول أن أسيد بن حضير رضي الله عنه يعني لم يقطع قراءته للقرآن الكريم إلا حينما خاف على ولده من أن يطأه الفرس وكان دائما بجانب الفرس فلما التفت وجد هذه الظلة فكأنه رأها ويعني نظر إليها وهي ترتفع بعد أن ترك القراءة نعم. ثم عود القراءة فنزلت مرة ثانية وثالثة وكل هذا والفرس يجول ويصول حتى أنه يخاف ثم ترك قراءة القرآن الكريم فلما أصبح وأخبر النبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم له كل مرة اقرأ وسيد ابن حضير نعم. اقرأ وسيد ابن يقول له تلك السكينة تنزلت لقراءتك أنا أريدك أن يعني تنظر بعقلك وبقلبك هل ما هي القراءة التي أنزلت هذه السكينة كيف يع... كانت قراءتك يعني الواحد من لما يقرأ القرآن يستشعر نزول الملائكة عليه في بيته أو في أي مكان آه كنا في بم... بم... بمناسبة يعني هذا البرنامج الطيب كنا في بعض البيوت التي يحفظ أبناءها القرآن الكريم معنا أنت هذه القصة الجميلة قصة السيدة ابن حضية طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اصفضل ازايكم يا شيخنا الكرام؟ مرحبا لو سمحت انا بنتي متقدم لها عريس و... واستخرت ربنا فقالت حلمت ان البيت اللي جانبين عا يعمل في حادة والبيت بتاعنا تهز فهي خايفة يعني نعم نعم جزاك الله خير لو يا شيخ ممكن اكلمكم بعد الحلقه على نفس الرقم هذا رقمي بع... الموبايل ان شاء الله اكلمي باذن الله بعد الحلقه ان شاء الله بعد الحلقه اكلمي وفضلت الشيخ ان شاء الله يكلم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلت تجيب على هذا السؤال ان شاء الله هي حلم بايه ان البيت بيقع في الحقيقة ان الاستخارة لا ينتظر بعدها العبد أن يرى رؤية منامية ولكن على العبد أن يستخير على الموضوع الذي سيدخل فيه سواء كان زواج أو سفر أو عمل ثم يدخل فيه الموضوع الذي استخار الله عليه فإذا وجد الموضوع يعني فيه يسر وفيه تيسير يمشي فيه لو أدنى معوقات يحاول حل المعوقات يعني ما يتلككش يقول أصلا استخرت ووجدت كذا يحاول حتى لو وجد مشكلات صغيرة يحلها ويمشي في الموضوع فإذا تعرقل تماما فهذا يعني عنوان على أن الله سبحانه الله يصرفه عن هذا الموضوع وإذا تم الموضوع فبعون الله سبحانه وتعالى لكن لا ينتظر الإنسان بعد الاستخارة على رؤية منامية ربما يكون هذه الرؤية يعني من من نعم <تصفيق> ويقالت يعني حلمت وهو من الله والحمد الشيطان نعم وسيد ابن خضييف وهذا يرضى عنه وهذه <تصفيق> القصة الجميلة <تصفيق> تفض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ سيد بن خضييف مرة وثانية وثالثة كل هذه يقول يا رسول الله خفت على يحي وكان نائما بجانب الفرس فنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تلك السكينة تنزلت لقراءتك وفي بعض الوقت ولو أصبحت لرأها الناس وأصبحوا ينظرون إليه أنا أريد أن أسأل ما هي القراءة التي كان يتلذذ بها أُسَيْد رضي الله عنه حتى وصل إلى هذا الحال وإلى هذه الهيئة أنا كنت أذكر أن بعض البيوت البسلمة كان فيها بعض الأولاد بيحفظوا القرآن الكريم وبيقرأوا القرآن الكريم وكان من عاداتهم أنهم يفعلوا ذلك بعد صلاة الفجر صلى الفجر الوالد ويستيقظوا الزوجة والأولاد ويجلسون لقراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم مرة من المرات يقول لهم أنا أريدكم أن تتخيلوا أن الناس كلها نائمون كل الناس غالبا في نيام الآن أنتم لستم مستقضون فقط لكن مستقضون والملائكة تحفكم الملائكة تتنزل عليكم يذكركم الله سبحانه وتعالى لذكركم تتنزل على هذه الأسرة على هذه الأسرة وعلى هذا المنزل وهذا البيت يذكر عند الله سبحانه وتعالى ويرى في السماء لأهل السماء كما يرى الكوكب الدري في السماء لأهل الأرض ونزول الملائكة يخرج الشياطين يخرج الشياطين هذا نعم. بيت مبارك هذا بيت مبارك فنحن نقول أن هذا أيضا من الأشياء التي يعني يستمتع بها الإنسان بالطاعة فإذا كان هذا حال الإنسان فإنه لن تجد إنسانا يستشعر هذه المعاني وينقطع عن الطاعة مهما كان حاله ولذلك عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة يسمع الأذان لصلاة المغرب فيقول لهم أسمع الأذان ولا أجيب داعي الله بحزين يقولون أنت بتموت يقولون له أنت عليل أنت مريض يقول أسمع الأذان ولا أجيب دعية الله احملوني إلى المسجد هو مريض وألف أنفاسه الأخيرة ولكنه مستمتع مستمتع بالصلاة فيحملونه حتى يدخلونه مع الإمام فيصلي ركعة واحدة من المغرب ثم تفيض أنفاسه وهو في الصلاة هذا لماذا لأنه يشعر بنذة في الصلاة إنسان هو يريد أن يتلزز بعمل من الأعمال يقول أفضل عمل أعماله العمل الفلاني أفضل عمل لكن ناس ألاف العفية الآن أصبحت أعمال الطاعة ليست في هذه اللزة وهذا الحضور لذلك تجد إنسان بعد رمضان يحصل عنده الفطور بعد هذا الشهر المبارك وكأنه قد انتهى من عبء ثقيل ألقاه عن كاهله بيستمتع بأنه انتهى من شهر رمضان وأنه أفطر وأنه ترك الصلاة وأنه ترك قيام الليل لا نحن نقول هذا لا ينبغي أن يكون من عمل المسلمين وأنت حينما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تجد عندهم هذه الهوة السحيقة بين رمضان وغير رمضان لن تجد هذه العلاقة التي تنقطع بينه وبين العبادات عمالهم في رمضان وفي غير رمضان متصلة حتى أنه لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عملي شيء حاجة. لماذا؟ لأنه قد بلغ سقف الغاية في العبادات ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى يقول ما أفعل فعلا ولا أقول قولا إلا أعد له جوابا يدي الله عز وجل انظر إلى هذه الطاقة الهائلة ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول أنا ما أذنبت ذنبا منذ عيد هذا فيما يرى ويقدر نحن حتى المعلق يقول على هذا الأثر أحد المعلقين يقول هذا ليس ابن الصلاح هذا الصلاح نفسه هذا هو الصلاح نفسه نحن نقول أن هذه عبادات عجيبة كانوا يتلززون بها ينقطعون عن المعصر تجد محمد بن سير رحمه الله تعالى يقول ما نظرت إلى امرأة لا تحل لي في يقظة ولا منام تقول في يقظة أنا أستطيع ذلك لكن واحد نائم كيف يسيطر على عقله وهو نائم هو سيطر على هذا العقل وأجبره على الخضوع لأوامر الله حتى هو نائم وهو غير مكلف في هذا الوقت فلذلك نحن نقول أن هذا من علامات قبول العمل أن يرى هذه الهيئة في حياة الإنسان فحينما حينما تراه تذكر الله عز وجل لرؤياه لأنه ظهرت عليه هذه الطاعات ومحبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من هؤلاء نعم جزاكم الله خير وفضل الشيخ محمد فضل الشيخ محمد لبيب العبد بين الإجتهاد والفضور يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. لكل عمل شرة كل شرة فتره، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد, فقد هلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبد ما بين الاجتهاد وما بين الفطور الشرة زروة الطاعة وزروة الاجتهاد والفترة هو هي الفطور وترك كثير من الطعام، فالعبد ما بين الاجتهاد وما بين الفطور في اجتهاده لا يمن على الله سبحانه وتعالى أنه عبد الله يمنون عليك أن أسلمه قول لا تمن علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم من الإيمان. فإذا وفق العبد إلى طاعة فبتوفيق الله سبحانه وتعالى ولله الفضل والمنة يعني ورد في الأسر أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة يحتاج إلى شكر جل جل سبحانه وتعالى فقيل له عرفت الآن كيف تشكره فالإعلان عن العجز عن الشكر هو هذا الشكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لا أحصي سناء عليك أنت كما أسنيت على نفسي فإذا ما عبد الله العبد واجتهد في عبادته فإنه على خوف ووجل أيضا قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله, صلى الله الآية هذه في الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر قال لا يا بنت الصديق هو الذي يصوم ويصلي ويخشى أن لا يتقبل ذلك منهم. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يجمع بين طاعة الطاعة والإحسان والخوف، والفاجر يجمع بين الإساءة والأم. الفاجر مطمن على نفسه، والمؤمن الذي يطيع الله سبحانه وتعالى خائف وعلى وجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون باتوا يصلون وأصبحوا يستغفرون كأنهم مزنبون في حد من المفسرين قال بإن الآية دية خاصة برمضان لا هل أحد من المفسرين قال أن هذه الآية خاصة بالعشر الأواخر من رمضان الجواب لا هي صفة عباد الله الصالحين في سائر العام وليس في رمضان فقط وليس في العشر الأواخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لذلك أنا أنصح الأسر واسم البرنامج مستشار الأسرة ألا تحرم هذه الأسر نفسها من طاعة الله سبحانه وتعالى <تصفيق> فليكن لهذه الأسر حصه من القرآن وحصة من الصيام وحصة من قيام الليل حتى بعد رمضان لكي تبقى بركة الله سبحانه وتعالى على تلك الأصل فالمؤمن بيفعل الطاعه وهو على خوف وجل سيدنا عبد الله بن عباس لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسقاه الطبيب لبنا فخرج اللبن مع الدم من الجرح فأيقن الطبيب أنه ميت فقال له أوصي أمير المؤمنين دخل عبد الله بن عباس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله تعالى من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فأسلمت كان إسلامك عزا وهاجرت فكانت هجرتك فتحا وتوفي عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راضي ثم وازرت الخليفة من بعده وتوفي عنك الخليفة وعنك راض ثم وليت فعدلت نصر الله بك الأمصار وفتح بك البلاد واجب بك الأموال وأدخل بك على أهل كل بيت ما يوسع عليهم في بينهم ودنياهم ثم هذه شهادة فأبشر يا أمير المؤمنين ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا عليك سيدنا عمر لما يذكر بأعماله الجليلة الكبيرة يعمل ولا يرى لنفسه عملاً يحتقر عمله ولكي لا يدخل العجب إلى قلبه كانت رأسوه على فخز عبد الله بن عمر ابنه فقال يا عبد الله بن عمر ده خدي على الأرض فقال له عبد الله يا أبتي ما فخز والارض إلا سواء قال ده خدي على الأرض لأم لك فوضع خده على الأرض قال سيدنا عمر ويلك عمر إن لم يغفر الله لك ويلك عمر إن لم يغفر الله لك ويلك عمر إن لم يغفر الله لك, عمر يغفر الله لك. سيد عمر خيف وقدم من الأعمال كثير رضي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كما بشر أبا بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهما ولعن الله من يلعنهما دل يا وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يعمل شيء هذا عمر بن الخطاب. وهكذا يكون المؤمن لا يرى لنفسه عمل، يحتكر عمله في سبيل الله سبحانه يرى أن لله عليه حق أعظم صحيح. يعني إيه جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن طئت ما فيها موضع شبر أو قدم إلا وملك راقع أو ساجد أو قائم يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك أمضوا الأعمار هذه لا في أكل ولا في شرب ولا في عيال ولا في شغل ولا في في عبادة ويوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حق الله علينا أعظم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نعم سبحانه سبحانه نعم فالمحمود هو الله سبحانه والمصل عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وعلى أهله ففي نهاية هذه الحلقة نشكه فضيلة الشيخ الدعاء الإسلامي الكبير محمد لبي. جزء الله خيال. نصدر أن نجعل يجعل هذه حلقة في صحيفة حسد. جزء الله رب العالمين. ونشكه أيضا فضيلة الشيخ الدعاء الإسلامي الكبير محمد شمس الدين. جزاك الله خيال. جزء الشيخ. جزاك ربنا جعل خسيحة حسدك إن شاء الله. نعم ونقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهده للا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزء الله خيال. والسلام عليكم الله